بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الحكيم اكان للناس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 يدبر لأمر مامين شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فعبدوه أَفَلَا تَذَكّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 لتعلم عدد السنين ولحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون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 وتحيتهم فيها سلام وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم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 إذا تُتلى عليهم آياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءا أنا أتى بقرآن غيره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 قبله أ فلا تعقلون فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المُجْنِمُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون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 في البر حتى إذا كنت في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاليح جاءت هاليح عاصف وجاءهم الموج وجاء وَظَنُوَّا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِنَّ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَنَنَّا إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ إِذَا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 السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأعماق حتى إذا أخذت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون أن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 والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئات بمثلها جزاؤ سيئات بمثلها وترحقهم ظل ما لهم من الله من عاص كأنما أقشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة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 ايانا تعبد فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا ان كن عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما اسلفت ورد إلَى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يملك, أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَالْمَيْتَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرِفُونَ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 قل هل بي شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي أَمَّا الَّا يَهْدِي إِلَّا أن يُهْدَى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 بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِرِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعَيْمُونَ فسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأ يسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَخَاسَمُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ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 ساعات ولا يستقذون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمَن وظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 109. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 110. قل أرأيتم فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللّه قل الله أَذِنَ أدن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ توفيضون فيه وما يعزب عن ربك من قال ذرة في الارض ولا في السماء ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا انذر الا في كتاب مبين الا إن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 لا إله جميع هو السميع العليم ألا إن لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ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 وَاذَكِّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَأَشْرَكَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ قُدُّوا إِلَيَّ وَلَا تَنَازَعُوا وليتهم فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في فلك وجعلناهم وجعلناهم فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كان فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ثم بعثنا لبعدهم مساوَهَرُونَ إلى فرعونَ وملئِهِ إلى فرعونَ وملئِهِ بآياتنا، فاستكبروا وكانوا قَوْمًا مجرمين.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 لتفتنا عنا وجدنا عليه عنا وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبر يا في الأرض وما نحن لكم وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اعطوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحح إن الله سيبطله إن عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كري المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قومه على خوف من فرعون وملئهم, وملئهم أن يفتنهم وإن يفرعون لعالي في الأرض، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا إِن كُنتُم مسلمين.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 أومئتما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبيلة وأقيم الصلاة وبشري مؤمنين وقال موسى ربنا إنك تيتفرعون وملأه وملأه زينة وعول في الحياة الدنيا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 تجاوزنا ببني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فاتبعهم فرعون وجهوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت أنه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 قد بوءنا بني إسرائيل مبوء أصدقه ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيكون في شكل منا أنزلنا منا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون فلا تكون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 ولولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لَمَا آمَنُوكَ شَفَنَا عَنْهُمْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ 119. لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 110. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الأرض وما تغني الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلون قبرهم قل فَل سُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا تكون من المؤمنين وأن أقي وجهك للدين حليفاً ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا دون الله ما لا يفعك ولا يضرك فعلت من الظالمين مِن الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُوا دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء الحق قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضيل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين